يا أمي البانين الباني بدامعاتي تجريها يا أمير المؤمنين إن ولدي فداء لابن فاطمة الزهراء جازاك الله خيرا يا أمي البانين أبا الحسن حدثني عن ذلك اليوم يا ويل باني بدمعاتي يجري ها سي انا كثير اتماصر عين يمي وم بيده معاصي يني سين عالمصيبه اللي شي فيه تبعني يني بدمعاتي تجري هي اسما صبر عيب يميني شا غلار بعي شفلينا me وَنَدَ اللَّيْلِ شِطْرٌ وَيَتَذَارُ وَظَلامُ الْمَلَكَالِ بِجْمَعٍ يَوْمَ لِشَامِلِ الْأَرْضِ روي ہے ندامتیں يوم اليشا خير اربع ار درويله مات مصري ع يوم اليشا خير カラ <muchas> دوطا ويا طيحيت حلقا ويجوه فاجعه كي رويها قوضي <تصفيق> الباني بدمعاتي كي جريها سيانبتي خط الفاجعه كي رويها ما صراعي يومي الميشاه نار بعي اردا رويله مات ما صراعي يومي الميشاه اشتركوا في القناة مو ور دي ته بتماماتي فيجريها سينب تخوف الفاجعه فيرويها ارد ابيله أردى أروي لحظة مصرع يمويلني شاب الأربع سي أنبتي خط الفاجع يرويها دمع الفاجع الرادود الحسيني سيد وهاب الضلقاني للشاعر الحسيني الحاج علي الطائي التوزيع الصوتي ثابت العبادي الإشراف الفني مؤيد الإسماعيلي الهندسة الصوتية أبو إيليا التميمي